Ma as-salam fi amani shayri shey khona Allahu Rabbirahmur bi ruhina ma salama fi amanish the mm -hmm. دموع حان سيدنا روان خلف في راك من قد اصبنا وكنت مسكنا أرحنا وأسكى الأرض سيئة بنا يا شيخنا طفو إذا لفرض من آملنا دعوة دعوة